واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس السابع وال70 من شرح المنظومه السفارنيه ولا زلنا معكم في كتاب الايمان وتكلمنا معكم في المره الماضيه عن التشريع هذه المساله التي خاضا فيها الكثير وخاضا فيها الجميع وتكلم فيها اهل السنه والجماعه وتكلم فيها ايضا اهل الفرقه والضلاله وقلنا بان التشريع كما يعرفه اهل القانون في هذا الزمان انهم يقولون بانه سن القواعد القانونيه هو سن القواعد القانونيه بواسطه السلطه التي يمنحها الدستور لاهل الاختصاص بذلك وقلنا بان هذا التعريف وهذا التشريع يناقض كتاب الله جل وعلا ويناقض سنه الرسول صلى الله عليه وسلم جمله وتفصيلا اذ ان الرب جل وعلا هو الحاكم وهو الحكم وهو المشرع قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر قال الله جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا وآيات كثيرة كلها أثبتت أن الحكم لله جل وعلا وأن التشريع لله جل وعلا وذمت العبد الذي الاصل فيه التحاكم ان دعا ان ادعى بانه شريك لله جل وعلا وانه رب من الارباب قال الله جل وعلا اتخذوا احبارهم وارثانهم اربابا من دون الله فالاصل في العبد الا يكون ربا انما الاصل فيه ان يكون عبدا لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا فلو ربك لكان يؤمنون حتى تا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مريته اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وتكلمنا يعني في المره الماضيه في الشرع وقلنا بان الشرع إما أن ينسب إلى الله جل وعلا وأما, وإما أن لا ينسب إلى الله جل وعلا فإن كان هذا الشرع منسوبا إلى الله جل وعلا فهو أحد ثلاثة أمور ونعود ونذكر ونقول بأن أحكام الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين أحكام كونية قدرية وهي أحكام التكوين وأحكام تكوين شرعيه دينيه والذي يعنينا في ذلك هو الحكم الشرعي الديني وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين قلبا او تخييرا او وضعا فهذا هو حكم الله جل وعلا وهذا هو الحكم الذي لا يجوز ان ينازع الله عز وجل فيه وفي اكثر من مره قلنا بانه لا يجوز الخلط بين حكم الله عز وجل ولا حكم القاضي الآن وقلنا دائما ونبهنا على مسألة أنه لا يجوز الخلط بين حكم الله جل وعلا وبين حكم القاضي حكم القاضي لا يقال عنه بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إنما الذي يقال له حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين هو ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة لا بد من فهمها حتى يكون هذا الكلام إن شاء الله مدخل للدغس القادم في قضية التحاكم حينما يقال, يقال تحاكم إلى كتاب الله عز وجل وتحاكم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى كتاب الله عز وجل كذا وقضت سنة محمد صلى الله عليه وسلم كذا فيقال عنه بأنه حكم شرعي ديني بينما لا يقال لقضاء القاضي لا يقال عنه بأنه حكم الله لا يقال عنه بانه حكم الله بل هو حكم من حكم القاضي فاذا اذا ذكرنا الحكم المنسوب الى الله عز وجل فنقصد بذلك الحكم الشرع الدين ولذلك هذه الاحكام المنسوبه للشريعه تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول هو الحكم المنزل شرع المنزل وهو الكتاب والسنه الثابته هذه تسمى الشرع المنزل وهذه لا لا يحق لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ولذلك يقولون ان الاحتكام في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وبعد مماته ما الى سنته الى سنته هذا التحاكم يقوم في الحلال والحرام بخلاف التحاكم الى القاضي لا يقوم في الحلال والحرام انما يكون في الحقوق هذا له حق على هولان يرجع الى هذا القاضي ولذلك يكون حكم القاضي ليس دينا وليس ملزما للامه وانما ملزما لمن تحاكم اليه في القضيه المعينه فالاول دين لانه يدين به كل الناس ويجب التزامه قولي فالان الشرع المنزل هذا هو الاول وهو المنسوب لله عز وجل ولا يجوز لاحد الخروج عن شرع الله عز وجل المنزل ومن قال بان فلانا من الناس يجوز له الخروج عن شرع الله عز وجل او عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كفر وخرج من المله باجماع المسلمين النوع الثاني كما قلنا لكم هو الشرع المؤول الشرع المؤول وهو اجتهاد المجتهدين سواء كانوا علماء او كانوا قضاه اما ان كانوا علماء كما قلنا لكم فان اقوال العلماء في المسائل الاجتهاديه يسوغ اتباعها ولا يجب يسوغ اتباعها ولا يجب ولا يجوز الزام شخص بذلك بل من الزام الناس بقول عالم من العلماء فانه يكفر ويخرج من المله جاء نقوالهم كما قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي او كما ذكر الشيخ بكر ابو زيد في كتاب فقه النوازل في فقه التقنين والالزام حينما سئل الشيخ محمد الامين الشنقيطي عن تقنين الفقه الحنبلي وان يجعلوه كماده دستوريه يلتزم بها القضاء يقول والدوله السعوديه عافان الله اياها من الحكم بحكم الطاغوت ان هي قنننت الفقه الحنبلي والزمت به القضاة فقد حكمت بغير ما انزل الله وكفرت وخرجت من المله وهو مذهب لامام مالك مذهب الامام احمد مذهب الامام احمد وفي ذلك يعلل الشيخ بكر ابو زيد هذه المساله في بمساله اصوليه مع معلومه عند الاصوليين وهي مساله السبر والتقسيم مساله السبر والتقسيم وهي حصر المساله في عده وجوه وبيان الفاسد منها والصالح منها فيقول مثلا لو اتينا الى الفقه الشافعي مثلا او كلام الامام الشافعي فاما ان يكون كلام الامام الشافعي كله صواب واما ان يكون كله خطا واما ان يكون بعضه صواب وبعضه خطا قال والقول بان مذهب الامام الشافعي كله صواب هذا غير صحيح والقول بان مذهبه كله خطا هذا ايضا غير صحيح ولا يبقى الا ان يقول إن, ان بعض كلامه صواب وبعضه خطا ولا يجوز الزام الناس بما هو خطا وان يجعل دينا للناس فهذا وجه النكته اما كلام الله عز وجل وكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهي صحيحه وملزمه ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثير كتاب احكمت اياته كتاب احكمت اياته فكتاب الله عز وجل ليس فيه تناقض وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها تناقض بل كما قال اهل العلم ايات الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تتعاضد ولا تتعارض تتعاضد ولا تتعارض اذا يقال حينما نقول بان هذا قول العالم الفلاني لا يقال بانه حكم الله عز وجل بل هو مذهب مال الامام مالك مذهب الامام احمد مذهب الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله لم يقل احد من العلماء ان هذا هو دين الله لانهم دائما يقولون فان كان صوابا ها فمن الله وان كان خطا فمني ومنه الشيطان وبالتالي قلنا لكم ان اقوال العلماء يسوغ اتباعها ولا يجب ومع ذلك لو تبين للانسان خلاف قول العالم وجب عليه نبذ قول العالم واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال امام الشافعي قال لا يحل لاحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعها لقول احد من الناس فاذا هذا المسمى بالشرع المؤول كذلك من الشرع المؤول حكم القاضي في القضايا المتخاصمين فيها عنده فقد يصيب حكم الله جل وعلا وقد لا يصيب حكم الله جل وعلا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسعد فان جاؤوك قال فانزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله جل وعلا فانك لا تدري اتصيب وام تخطئ وهذه الشبهه هي التي اوقعت الخوارج الخوارج حينما قال صلى الله عليه وسلم عنهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم قالوا لا يحملون العام على الخاص ولا المطلق على المقيد عندهم كل الحكم هو لله عز وجل كل الاطلاقات مطلقه الله جل وعلا حينما قال ان الحكم الا لله الحكم هنا هذه ال العهديه الحكم ما هو الحكم الشرعي الديني ليس اي حكم ان الله عز وجل اثبت ان هنالك حكاما فابعه حكما من اهلي وحكما من اهلها وذكر الله عز وجل حكاما اخرين حينما يقتل الانسان صيدا متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الصيد يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغه الكعبه فهنا اثبت الله عز وجل حكاما واثبت احكاما لكن حينما نقول على الله عز وجل بانه الحكم لا نعني بانه كفلان من الناس بانه حكم بين فلان وفلان لان حكم الله عز وجل يختلف يختلف في كل شيء حكم الله عز وجل يتعلق بالتحليل وبالتحريم وهو شرع لازم للأمة كلها بخلاف حكم القاضي فانه ملزم لطرفي القضيه ملزم لطرفي القضيه وقد ولا يكون صوابا في الباطن وانما يحكم عليه في الظاهر يحكم يحلل ويحرم كلام العالم او كلام الحاكم او حكم الحاكم في الظاهر ولذلك لا يجوز للانسان اذا حكم القاضي له بحكم وهو يعلم بانه ظالم ان ياخذه النوع الثالث من الاحكام الشرع المبدل الشرع المبدل وهذا الشرع المبدل كالذي يحكم به بعض القضاه المن او يحكم به بعض القضاه بما ظهر لهم من شهود الشهود فقد يكذب بعض الشهود على ماذا على القاضي فياخذون حقوق غيرهم ولذلك قال سيد الخلق قال فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض فاقضيه له بحيث ما اسمع فمن اقتطعت له حق من اخيه المسلم فلا ياخذه ليش لان هذا الشرع شرع مبدل وهذا الانسان ما الذي يعلم القاضي ام الخصم الخصم يعلم بان هذا ليس حقا له بان هذا الحق ليس حقا له بل لغيره فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فلا ياخذه فانما اقتطع له قطعه من ان هذه الانواع الثلاثه او الاحكام المنسوبه الى الله عز وجل ولذلك حتى الشرع المبدل يدخل فيه طاعه الاحبار والرهبان الذين يحلون الحرام ويحرمون حلال هنالك مقوله شائعه بين الناس بالعاميه يقولون ارميها برقبه عالم واطلع منها سالم هذا في دين الله عز وجل ان كان هذا الانسان يعلم ان هذا الشيء حرام في الحلال والحرام مثلا يذهب ويسال عن مساله معينه ويعلم بانها حرام ويذهب الى هذا العالم ويعلم بان هذا العالم يعني كما يقال على مذهب ما يطلبه الجماهير مثل القرضاوي رضاوي يعني مفتي الفضائيات يفتي على ما يطلبه الجماهير والله يعني لو توقفت على ما يطلبه الجماهير يعني كان أمر يعني أهوى من آه الذي يفعله الآن وهو ما يطلبه الطواغيت يعني ولذلك في أكثر مرة قلنا لكم بأن صاحب كفاية الأخيار لا يسميهم فقاء الصلاطين نما يسميهم فقهاء النجس لأنهم متنجسون بكل رذيلة يفتي للشيخ ويفتي للعامي ويفتي للنساء ويفتي للرجال ويفتي للملوك ويفتي للرؤساء ويفتي للحكام ويفتي للكفار ويفتي للامريكان لكل اسواء هؤلاء يعني يسمون بمفتيي النجس لانهم انجس فهذا الحكم الشرع المبدل هذا هو الشرع المبدل الذي لا يجوز للانسان ان يتبعه ولذلك من اتبع القاضي في الشرع المبدل يكون ظالما لكن من اتبع المفتي في الشرع المبدل ويعلم انه بدل يكفر ويخرج من عن المله يكفر ويخرج عن المله اما اذا لم يعلم بانه قد بدل شرع الله عز وجل فان الحكم الشرعي او الاسم يطالما يطال هذا العالم اذا كان يعلم انه مبدل لدين الله جل وعلا اما ان تحتج يوم القيامه فتقول ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيله فهذا لا ينفعك يوم القيامه والطاعه على قسمين طاعه في الفعل المجرد وطاعه في الاعتقاد وتسمى الاتباع ولذلك بعض الناس قد يطيع بعض الناس في شرب الخمر ويطيع بعض الناس باكل لحم الخنزير ولا يخرج الى دائره الكفر انما يبقى في دائره ماذا المعصيه فياكل لحم الخنزير ويشرب الخمر ويسرق ويزني طاعه لاسياده سواء كانوا علماء او كانوا امراء او كانوا رؤساء احزاب لكن بعضهم يطيع في الاعتقاد كيف يطيع في الاعتقاد ياتي له العالم فيقول له الخمر حلال فيقول الخمر حلال لك لا يشرب الخمر وال والمفتي قد يفتي مثلا بجواز شرب الخمر وهنا يشربها هل نكفره حتى يشربها ام التكفير مناطه التحليل والتحريم والتكفير في الطاعه مناطه ما هو الطاعه في التحليل والتحريم يكفي ان يقتطع شيخا من الاشياخ او اميرا من الامراء بقضيه حل المحرم او تحريم المحلل لا يشترط ان تفعل ذلك ولذلك قلنا لكم في اكثر من مره ان كثيرا من المشرعين في هذا الزمان يشرعون ويسنون قوانين ك ايباحه الزنا ايباحه شرب الخمر وهم مع ذلك لا يذنون كثير من الرؤساء الامريكان او الاوروبيين اذا تلبس بفضيحه جنسيه مباشره يعني يستقيل او قد يحاكم مع ان دينهم يجيز او شريعتهم تجيز هذا الشيء وقد يكون من الموقعين على هذا الشيء ولذلك يعني لا يشترط انهم يفعلون ذلك وبذلك وبالذات البريطانيين يعني عندهم هذه المسائل يعني في قوانينهم جائزه لكن الملوك عندهم الامراء لا يفعلون هذا لان هذا لا يليق بامثالهم لكن في اعتقاداتهم ليس هناك شيء محرم من هذه المسائل فاذا الطاعه ليس طاعه في الفعل وانما الطاعه ماذا في قبول هذا القول ولذلك قال الله جل وعلا ولا قال الله جل وعلا لا تاكلوا مما لم, مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان يعني اكل الميت فسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم اين اطعتموهم منكم من لمشركين ما هي الطاعه الشركيه هنا الطاعه في قبول الحلال والحرام وليست فيه الاكل انما في قبول هذه شبهه وشبهه القوم انهم جاؤوا الى المسلمين فقالوا الشاء تصبح ميته من قتلها فيقول المسلمون الله فاحتجوا عليهم وقال لهم ماذا ذبحه الله بسكين من ذهب لا تاكلونه وما ذبحتموه انتم بسكين تاكلونه فوقعت هذه الشبهه يعني ان قتيلتهم التي تذبح بالسكين الحديد تؤكل و قطيرة الله عز وجل لا لا تؤكل فانذر الله عز وجل قوله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق الاكل فسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم في ماذا يجادلون في القناعه اذا وان طاعتهم انكم مشركون ما هي الطاعه الطاعه في قبول التحليل والتحريم الا لم ناكل الميت و الا لم ناكل الميتة ولذلك بعض العلماء كما قلنا لكم يفرق بين الطاعة وبين الاتباع يقول الاتباع في ماذا في المذهب الاتباع في المذهب والطاعة في الفعل والطاعة في الفعل وكل انسان يعني ينظر في طبيعة كلامه فيفهم من كلامه ان كان لا يفرق بين الطاعة والاتباع او ان كان يفرق بين الطاعة والاتباع فهذا الشرع المو... الذي ذكرناه لكم هو الشرع المنسوب الى الله جل وعلا الشرع الثاني الشرع الذي لا ينسبونه إلى الله عز وجل كما يفعل العلمانيون في هذا الزمان لا ينسبون التشريع إلى الله عز وجل بل يقولون بأنه لا يجوز أن يكون الله عز وجل متفرداً بالحكم ويسمون المتفرد بالحكم يسمونه ماذا؟ يسمونه ديكتاتور عندهم سواء إذا قلنا بأن الحكم خاص لله عز وجل يقولون هذه ديكتاتورية إذا ملك من الملوك تفرد بالحكم يقولون عنه ديكتاتور ويسمون هذا الحكم يقولون عنه الحكم المطلق ولذلك كانت هذه ردة فعل عندهم حينما كانت الملوك هي التي تحكم ولا تسمع لأحد وكانت الأحبار هي التي تحكم ولا تسمع لأحد وقامت الثورة حرية مساواة عدل وقاموا على ملوكهم وعلى الكنيسة وكانوا يقولون بأن هذا حكم مطلق وكان شعارهم أشنق وآخر ملك بأمعاء آخر قسيس وكانوا يريدونها ماذا دوريه الديمقراطيه بمعنى الهيه الجماهير ان يكون الجميع كلهم يحكمون مع الله عز وجل الله عز وجل لا مانع ان يكون فرد من الافراد لو اتى بعض المشايخ ان يمثلوا الكنيسه او يمثلوا الدين الاسلامي لا مانع لكن ان يتفردوا بالحكم فهذا شيء ممنوع ان الشيوعيين ان ارادوا ان يمثلهم احد فليمثلهم احد الوطنيين العشائريين هاي الطبقه هذه الطبقات الشعبيه يجوز ان يمثلها الجميع ولذلك قال يوسف عليه الصلاه والسلام يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار يعني حتى عندنا في المثل يعني يقولون الطبخه اذا يعني كثره طباخوها احترقت فالامر تدبير وحتى في الامثال الربان يقولون السفينه اذا كان لها اكثر من ربان تغرق والعبد اذا كان له شركاء متشاكسون يعني من الخير شركاء متشاكسون في عبد ام رجلا انسما لرجل حقيقه الانسان حتى في مسائل القياده يتفرد القائد بالقياده ليس هنالك مشا... مشاكل على مسائل على مسائل بسيطه جدا وهي مسائل الدنيا فما بالكم بمسائل الدين والدنيا فالان هذه الفكره وهي فكره الديمقراطيه وهي مشاركه الله عز وجل في حكمه فهذا القسم الثاني ينزع التشريع من الله عز وجل معارضا قوله الله جل وعلا ان الحكم الا لله لا له الخلق والامر متمردين على احكام الله جل وعلا يقولون نحن نقبل باحكام الله الا اذا لا نقبل بها الا اذا عرضت علينا تعرض عليهم قالوا قبل قبلتها الجماهير لا مانع يقول لا مانع عندنا ان أن يعرض القرآن على الناس إن وافقوا عليه قبل لا يقول لا مانع أن يكون المصدر الوحيد للتشريع هو الإسلام لكن بشرط أن يمر هذا التشريع على من على الجماهير لأن الجماهير هي التي تشرع فإن قبلت في الإسلام قبلت إن قبلت في المسألة الفلانية قبلت ولذلك منهم يعني الخبيثون منهم من يقول بأن الإسلام هو المصدر الوحيد والرئيس للتشريع ومنهم من يقول أن مبادئ الإسلام أي مسألة انتبهوا أيضا يعني الأولى فيها كفر واحد الثانية مبادئ الإسلام هي المصدر الوحيد والرئيس للتشريع هذه الكلمة فيها كفرية لأن الذين يقولون مبادئ الإسلام يفرقون بين أحكام الإسلام المبادئ عندهم الحرية والإخاء والمساواه هذه روح يسمونها روح الإسلام يعني إذن هم لا يلتزمون بأحكام الإسلام وإنما يلتزمون بمبادئ الإسلام وهي الحرية وهي والاخاء والمساواه فلو قال بعضهم ان مبادئ الاسلام هي المصدر الوحيد والرئيس للتشريع فيعني في ذلك بانهم لن لن لن يحكموا بماذا لن يحكموا بالقران اصلا ولذلك لما عرض على مرسي عليه من الله ما يستحق حينما عرض عليه قضيه قطع الايد قال هذه مساله فقهيه اذا كان الكلام لما كان في وقته كان يتكلم عن قضيه روح او مبادئ الاسلام كانوا يتكلمون ولعل بعضكم تابع تلك النقاشات كانوا يتكلمون عن مبادئ الاسلام روح الاسلام اذا هم لا يتقيدون بالنص يقول الاسلام طلب امر بالعدل امر بالعدل امر برد الحقوق امر بالمساواه الان هم يصوغون بعد ذلك العقوبات كما يريدون بما يتحقق يعدلوا فيه يعني عندهم بحسب ما يرون فهل هؤلاء القسم يعني يكفرون واذا نسبوا هذا الشرع المبدل الى الله عز وجل يكفرون الكفر اخر وهذه المساله يقولون حكم العلماء اذا كان الحكم معلل بعلتين يعني انسان قتل نفسا بغير حق عمدا وزنى وهو محصن الان هل تكفي كل جريمه لقتلي نعم تكفي كل جريمه لقتلي فهذا الحكم معلل حكمنا عليه بالقتل معلل بعله لو انفرضت كل عله لوحدها لحكمنا عليه ماذا بالقتل كان انسان سب الله عز وجل وسجد لفنا فهذا يعني فعل كفرين فنقول قتلناه لانه كفر كفر لماذا فعل كذا وفعل كذا طيب لو لو سجد للصنم واصرع السيد للصنم ولم يتب مثلا نقتله وان سب الله عز وجل نقتله ولا سب الرسول صلى الله عليه وسلم نقتله فقد يجتمع في الانسان علتان مؤثرتان او يجتمع فيه عله واحده مؤثره او ثلاث علل مؤثره وهؤلاء الناس الذين كانوا يشرعون مع الله عز وجل وينسبون التشريع الى الله عز وجل هؤلاء يعني كفروا من اكثر من مناط ولذلك يعني في مره من المرات كما ذكرت لكم كنا في مناظره مع الحلبي علي فذكر ان ابن كثير عليه رحمه الله انما كفر جنكيز خان لانه كان ينزل من الجبل ويزعم ان الله عز وجل اوحاه له فكفر من هذا المناط وليس لانه مشرع وفعلا كان يذهب ويصعد الى الجبل ويقول ان الله عز وجل اوحى اليه لكن هذا ليس مناط التكفير لوحده مناط التكفير المشرع يكفر زاد على ذلك وقال بان الله عز وجل هو الذي اوحي اليه يكفر ويدخل بقول الله عز وجل هو لا تقولوا لما تصفوا الsinaتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون فيدخل في يدخل في مناط المناط التشريع ومناط النسبة الى الله عز وجل ايضا ذكرنا في المره الماضيه مساله البدعه والبدعه هي تشريع زائد في هذا الدين على مضاهات على مضاهات الشرع ومضاهات الدين وقلنا بان هذا البدعه هي كما قلنا هي تشريع لكن البدعه تدور بين مسالتين المساله الاولى قلنا بان التشريع المقت كفر مخرج عن المله وتدور بين مساله المعصيه تدور بين مساله المعصيه ومعلوم مذهب اهل السنه والجماعه انهم لا يكفرون اصحاب المعاصي واصحاب الذنوب كما في حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم حينما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه واله دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نائما في المره الاولى في الثانيه في الثالثه دخل عليه فوجده يعني قد جلس فقالا ابا ذر ما من رجل يشهد الا لا اله الا الله واني رسول الله الا ودخل الجنه قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق في الثالث ثم قال في الرابعه على رغم انف ابي ذر ابو ذر رضي الله عنه كان يعني ومتدينا و يعني متشددا في العباده فخرج ابو ذر رضي الله عنه ويقول على رغم انف ابي ذر يعني لانه يعني مؤمن من المؤمنين والله عز وجل يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار في امرهم فالانسان يراغم نفسه ويراغم هواه ويتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المساله يعني بوب لها الامام من الامام نقيم عليه رحمة الله سماها عبوديه المراغمه عبوديه المراغمه هذه اعلى انواع العبوديه النفس مثلا تحب المال يذبحها عن المال تحب يراغم وهذه النفس لان بعض الناس حقيقه تجده يعني قواب الليل لانه هو هو نفسه اصلا يحب يحب القيام انسان يجاهد لانه شجاع ويحب ويحب القتال فقد تجد بعض العبادات فيها يعني ميول النفس بعض الناس عنده تشدد بعض الناس عنده تفريط فالانسان يعني هنالك اعلى العبوديات ان يراغم نفسه ان كانت لها يعني هوا غير الهوى يعني تحب المال يتصدق تكره الصيام يصوم تحب النوم يقوم فهذه هي العبوديه عبوديه المراغمه فالالبدعه هي واسطه بين التشريع المطلق وبين ماذا وبين المعصيه ولذلك ذكرنا لكم في الدرس القبل الماضي في خلاف العلماء او قول العلماء في قول الله عز وجل الكفر دون كفر وقولهم كفر اكبر مخرج عن المله وذكرنا لكم ان كل هذه الاحكام صحيحه كل هذه الاحكام صحيحه لان حكم القاضي يدور ما بين الحق الشخصي كقاضي وتعدي و وترك تطبيقه الى التعدي على حق الله عز وجل ولذلك قلنا لكم بان العله الغائيه او الحكم الغائي ينزل على العله الغائيه الحكم الغائي وهو الكفر الاكبر يعني هناك درجات في الاحكام على الناس الفسق الى درجه البدعه الى درجه الكفر الاكبر هذا حكم الكفر الاكبر غايه الحكم كذلك المناط بعض الناس قد يتلبس ببعض الجريمة وبعض الناس قد يتلبس بجريمة أكبر وبعض الناس تلبس بجريمة أكبر حتى في الأحكام الوضعية يا إخوة هناك تفريق بين الشروع في الجريمة وبين ماذا؟ ارتكاب الجريمة فمثلن الذي يعني شرع في القتل الحكمه ليس كمان قتل الذي شرع في السرقة إنا Programsкого الحكام الشروع بالسرقة غير إنا أحكام حتى عندنا أحكام الشروع مثلا بالزنة الإنسان قبل نتركه نقول لم يزني حكم الزنة كذا وكذا هذا الرجل لم يزني وعم نعاقبه بحسب ذنبه قبل نعاقبه بحسب هذا الذنب باشر او لامس نعاقبه فاخذ نعاقبه ان ادخل يعني فرجه في فرجها كالمروذ في المكحله الان هذه يعني غايه العله حصل المناط التام حصل الان عندنا المناط التام فبالتالي نقيم عليه الحكم الشرعي التاب فان كان محصنا رجمناه وان كان غير محصن اقمنا عليه الحد بان جلدناه 100 جلده وكذلك مساله القاضي حينما يحكم بغير ما انزل الله اما ان يترك حكم الله عز وجل في الواقعه واما ان يحكم في الواقعه بغير ما انزل الله واما ان يترك الحكم الشرعي نفسه يترك الحكم الشرعي نفسه فترك الحكم فترك الحكم في الواقع او الحكم في الواقع بغير ما انزل الله كفر دون كفر لكن ترك الحكم الشرعي حتى لو لم يحكم الانسان قال انا لا ليس عندي ليس عندي وهو هو ليس بقاض اصلا ليس عندي شيء اسمه قطع يد ولو لم يحكم ليس قاضيا يكفر ويخرج من المله لانه ترك الحكم الشرعي بخلاف لو جاءته قضيه فقال له اذهب لم يحكم عليه شيء ولا ولم يترك الحكم الشرعي وهنا هو هنا ترك من ترك الجناه ترك الجناه ولذلك يعني هناك فرق يعني العلماء مختلفون مثلا في قضيه مثلا تارك الصيام مثلا لكن تارك الحكم الشرعي للصيام يقول ليس عندي صيام هذه ترك للدين ترك للدين يقول ليس عندي صيام شرعي وانما اصوم كما تصوم النصارى الان صار عنده كم كفر فرق قد فالانسان الاعجز ذك قال وما لم يحكم بما انزل الله واولئك الكافرون قد قد يترك الحكم على الاشخاص وقد يترك الحكم الشرعي نفسه فلذلك الانسان يدور في المناطات وكذلك مساله المعصيه ومساله التشريع المطلق البدعه تدور بين الامرين فمن تحقق فيه غايه المناط حكمنا عليه بغايه الحكم بغايه الحكم الشرعي وهذه مساله تسمى عند الاصوليين سنشرحها ان شاء الله يعني في الدرس الثلاثاء القادم وهي مساله ذلالة الإيماء والتنبيه وهي المسألك الثالث من مسألك العلة المسألك الثالث من مسألك العلة وهي التعليل والحكم بسبب وجود هذه العلة بسبب وجود هذه العلة فالبداع أيضاً ذكرنا لكم إما أن تكون تشريع زائد أو تقييد للأصل الصحيح إما أن تكون تشريع زائد وإما أن تكون تقييد للأصل يطلب صحي تشريع زائد مثل بدعه الخوارج مثل بدعه المرجئه مثل بدعه الجهميه مثل بدعه المعتزله هذا هذا تشريع زائد التقييد تش... النوع الثاني وهي البدعه المركبه تقيد للاصل الصحيح عندك عندنا يكون هنالك شيء شرعي فيقيد هذا الشيء الشرعي بيوم من الايام الصيام الأصل... الاصل الانسان يصوم في كل يوم الاصل في الانسان ان يقوم كل يوم اما ان تقيد هذا الاصل الصحيح مثلا بيوم من الايام كصيام نصف من شعبان الان انت قيدت اصلا صحيحا بقيد مبتدع ليس في كتاب الله عز وجل وليس في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالبدعه اما ان تكون بدعه حقيقيه وهي تشريع جديد واما ان تكون بدعه مركبه تقييد للاصل الصحيح تقييد للاصل الصحيح ايضا تكلمنا في المره الماضيه عن شبهه ويا شبه هذه يعني يستجيزها الذين يشرعون مع الله عز وجل سواء كانوا حكاما كانوا وزراء كانوا نواب يقولون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم ما احله الله عز وجل العسل او التسري بالنساء والله عز وجل قال يا ايها النبي بما تحرم ما حل الله لك فاحتاج بهذه الايات لاحاديث كثيره وذكرنا بان التحريم ياتي على اربعه مراتب كما ذكر الامام الشاطبي عليه رحمه الله تحريم وهو التشريع المطلق التحريم الذي يكون قاعده عامه للناس وليست خاصه بالفرد وهذا هو ما يسمى بالدين ان يدينا الناس كلهم بهذه القاعده فيصدر الانسان قانون ويقول على الناس مثلا ان يشربوا الخمر هذا هذا قانون وشرع عام للناس هذا كفر مخرج عن المله اما محرم الانسان على نفسه مثلا يحرم على نفسه العسل يحرم على نفسه هذا فهذا التحريم ما يعني يكون تحريم بمعنى باللفظ نفسه كما حصل مع الرجل الذي حرم النفس على حرم اللحم على نفسه فقال له صلى الله عليه وسلم فمؤمن انت قال نعم قال فقل وعلل ذلك الرجل تحريمه بانه اذا اكل اللحم انتشر للنساء خاف على نفسه فامتنع فانتن هذا نوع من انواع التحريم هذا التحريم فلا يصل في الانسان الا يلتزم بهذا التحريم وهو لا انه ليس مخرجا عن المله غايته ما فيه انه يكون معصيه لله جل وعلا النوع الثاني الثالث من انواع التحريم هو تحريم النذر ان ينذر الانسان مثلا ان عافاه الله او شفااه الا مثلا يذهب الا مثلا ياكل اللحم او الا ياكل الطيور هذا تحريم النذر تجب فيه الكفاره كذلك يحلف أن لا يأكل أكل فلاني وهو الذي فعل فعله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنزل فاتفرض الله لكم تحلة أيمانكم فتحريموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكله للعسل أو للتسري بالنساء أو لكي يهمها معا على ثلاث أقوال من أقوال المفسرين كان تحريما بيمين امتناعا بيمين للسبب المعين فمنعه الله عز وجل ان يحرم على نفسه هذا الشيء وان كان هذا جائزا في شرع من قبلنا كما قال الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوره وشرع من قبلنا ان من حرم على نفسه شيئا كان لا لا يحل له ان ياكله طوال حياته لكن في شرعنا انزل الله عز وجل قد فرض الله لكم تحله ايمانكم فلو حلف الانسان على تحريم شيء فيجب عليه ان كان حلالا يجب ولا اقول يجب عليه ان يتحلل من هذا اليمين ان يتحلل من هذا اليمين ايضا ذكرنا شبهه سنه الخلفاء الراشدين ويقولون بان عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين الماترده بعدي انه يجوز للدولاه الامر ان يسنوا قوانين وان يسنوا تشريعات المراد بهذا الحديث كما ورد في بعض الربات سنه ابي بكر وعمر ومع ذلك المقصود بها كما قال عمر رضي الله عنه نعمه البدعه حينما جمع الناس على امام واحد فهو لم يشرع شيئا جديدا انما جمعهم على ما جمعه على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحيا سنه قد ماتت بين الناس وهي قيام رمضان بإمام واحد مسألة المصلحة المرسلة ونعود ونذكركم بها لأن بعض الإخوة سألني عن المصلحة المرسلة وتسمى الاستصلاح المصلحة المرسلة المصالح تنقسم عندنا إلى ثلاثة أقسام مصلحة معتبرة ومصلحة ملغا ومصلحة مرسلة مثلا المصلحة المعتبرة ذكرنا لكم أن من جامع أهله في نهاية الرمضان فإنه يجب عليه أن تنقسم يصوم شهرين متتابعين يصوم شهرين ان يعتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فالان هذه مصلحه معتبره اعتبرها الشرع وخاطب بها الجميع نقول الدين حينما نقول الدين قاعده كليه الدين يعني يخاطب بها الفقير ويخاطب, ويخاطب بها الغني ويخاطب بها القوي ويخاطب بها الضعيف ويخاطب بها الشريف ويخاطب بها الضعيف فهذه القاعده مضطردة في كل مكان وفي كل زمان وفي كل شخص فهذه نصيحه معتبره نصيحه ملغاه ان بعض الفقهاء جاء لاحد الملوك كما ذكرنا لكم من خلفاء الاندلس او امراء الاندلس فوكان قد جامع اهله في نهار رمضان فافتاه بصيام شهرين متتابعين فساله الفقهاء قال ان عنده يعني اكثر من 1000 عبد لو يعني قلنا لو يعتق عبد فيجامع في اليوم الثاني المراه زوجته وياتي بعبد ثاني وثالث وثالث ولن يرتدع فاردت ان نردعه فالعلماء يقولون هذه المصلحه مصلحه ملغاه الشرع اعتبر ان تعتق سواء كنت غنيا او فقيرا والخطاب ايضا في الاعتاق للاغنياء اذان الفقراء ايضا ليس عندهم ليس عندهم ماذا ليس عندهم آآ آآ عبيد ايضا المصلح الذي التي الذي ارتئيتها الشرع يرتقي غيرها الشرع حينما يامر الغني كلما الانسان ازداد مالا كما قلنا لكم يزداد حب الدنيا كذلك هنالك مصلحه اخرى ان الشرع يريد اعتاق من امن من العبيد ودخول الناس في الاسلام اولى من قضيه صيام هذا الرجل ولذلك يعني العبيد حينما يرون انه هنالك عتقا لهم لذلك يسارعون ويبادرون في الدخول في الاسلام ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عجب من اقوام من امتي يدخلون الجنه بالسلاسل يدخلون الجنه بالسلاسل وقالوا بعض العلماء قالوا هؤلاء الذين يسبون ثم يسلمون بعد ذلك المصلحه المرسله قالوا هي المتروكه شعر مرسل يعني الغير مربوط غير مربوط هاي المصلحه هذه المصلحه المرسله حقيقة فيها خلاف بين العلماء لكن كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله عز وجل أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد دلنا الله عز وجل عليه وما من شيء يباعد عن النار إلا وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به وما تركنا إلا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك لكن ما يعتقده بعض الناس أنها مصلحة يقول العمل الفلاني مصلحة من الناس المصالح مصلحه من المصالح ف ويعتقد العقل فهذا الشيء يقول عنه الشيخ الاسلام من تيميه هذا الذي لم يرد به الشرع يكون احد امرين احد امرين لابد ويعني يلزم من ذلك احد امرين اما ان الشرع دل عليه لكن هذا الذي يقول بانه مصلحه لم يعلم ذلك بسبب قصور علمه او انه لم يدل عليه فيكون هذا مفسده يكون هذا مفسده فهذا احد امرين اما ان يكون شيء دل عليه الشرع ونحن نؤمن بان الشرع ما ترك صغيره ولا كبيره الا ودلنا عليها قال الله جل وعلا وما كان ربك نسيا قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء فهذا اما ان يكون قد دل الشرع عليه فيكون سنه واما ان يكون ماذا وإما أن لا يكون قد دل الشرع عليه فلا يكون سنة ولذلك يعني لخص شيخ الإسلام من تيمي عليه ورحمة الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مسألة السنة ومسألة البدعة فيقول ما رأاه الناس يعني مصطحة فإما أن يكون أحد أمريا إما أن يكون قام المقتضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن وجد المانع وجد المقتضي كجمعهم على إمام واحد في رمضان مثلا ومعه ووجد المانع خوفا من ان تفرض عليهم قال فتركه صلى الله عليه وسلم في حياتي قال فيصير فعله بعده صلى الله عليه وسلم سنه يجوز فعله واما ان يكون واما الا يقوم المقتضي في عهده صلى الله عليه وسلم لكن دلت العمومات على انه مصلحه ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قام المقتضي بعده صلى الله عليه وسلم فيصير فعله من بعده سنه كمساله جمع جمع ال جمع المصحف هذا لم يقم المقتدي في عهده صلى الله عليه وسلم لكن جمع ابو بكر رضي الله عنه وانتهى بخلافه عثمان بان جمعوا الناس او جمعوا المصاحف في او الصحف في صحف في مصحف واحد فكانت هذه سنه ولذلك بعض الناس يسميها مصلحه مرسله هي يعني سميتها مصلحه مرسله او غير مرسله في النهايه هذه لا اصل من الدين قالوا اما ان قام المقتدي في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يوجد المانع ولم يوجد المانع ولم يفعله صلى الله عليه وسلم قال فيصير فعله من بعده صلى الله عليه وسلم بدعه فيصير فعله من بعده بدعه فهم ماذا الكلام؟ فهمت طيب تكلمنا ايضا عن مساله فتيه القلوب تكلمنا عن مساله فتيه القلوب وقلنا بعض الناس يستشهد او بحديث وابصه انه صلى الله عليه وسلم قال له فاستفت قلبك واستفتي نفسك استفتي قلبك واستفتي نفسك فقلنا بان هذا الحديث لا حجه فيه لان الله جل وعلا قال وما كان مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم ولقوله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكن كما قال الامام الشاطبي عليه رحمه الله المساله فيها درجتين الدرجه الاولى ان تسال المفتين الذين امرك الله عز وجل ان تسالهم من اهل الذكر ومن اهل العلم فمثلا تسالهم عن النجاسه فيقول النجاسه حكمها كذا وكذا لكن قدر النجاسه تختلف بعض الناس قد يسال عن قدر النجاسه قد يذهب بعض الناس ويبول ويرى بعض الرذاذ يتساقط او يصيب ثوبه فالمفتي يقول له كم قدرها فيقول قليلا يقول لو ان كانت قليله فلا باس فالان هذه حتى العامي هو الذي يقدر القليل ويقدر الكثير فهذه لو استفتى قلبه في هذه المساله هو ادرا وايضا حينما يسال في مسائل الطلاق يقول له ال ال ال فكم الطلاق ان كنت قد قصدت كذا فقصدت التهديد في اليمين المعلق او في الطلاق المعلق ان كنت قد قصدت ا الطلاق او كنت قد قصدت التهديد فالان هو يستفتي نفسه يعني ما الذي حصل معي هل كنت مهددا او كنت مطلقا فهذه استفتي قلبك واستفتي نفسك وان افتاك آل المفتون ان افتاك آل المفتون والاثم ما حكه في النفس وتردد في في الصدر وان افتاك الناس وافتوك اذا عندك قناعات انت ادرى بنفسك من الانسان على نفسه بصيرا بقي يعني مسالتين لم نتكلم فيهما في المره الماضيه واي شبهتان يتعلق بهما كثير من الناس الشبهه الاولى شبهه النجاشي ولنبدا بشبهه النجاشي يزعمون بان النجاشي قد حكم بغير ما انزل الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه نعم ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على النجاشي وقال لنا اخ لكم في الحبشه قدمت وقام وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي بعضهم ويقول بان النجاشي قد حكم بغير ما انزل الله ويستدلون على ذلك ببعض اللوازم من هذه اللوازم انه كان في غير متمكن وان بعض الحبشه قد خرج عليه لما سمع بانه قد اسلم وانه قد وضع كما ذكر كثيرا عليه رحمه الله كتابا او كتب في كتاب لا اله الا الله محمد رسول الله وضعه على ماذا وضعه تحت ثيابه فلما خرج عليه هذا الرجل الذي ينازعه في ملكه قال قاله سمعنا بانك قد بدلت دين الاباء وزعمت بان عيسى نبي الله ولي او عبد الله فقال ما تقولون قال هو هو ابن الله قال وانا على هذا اشهد ووضع يده ماذا على الكتاب المخبا وضع يده على الكتاب المخبا ولذلك بعضهم يقولون بانه من باب اللازم ان النجاشي لم يحكم بما انزل الله بل يستدلون على ذلك بقول الامام او شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله يعني حينما تكلم عن مساله النجاشي قال رحمه الله في مساله النجاشي له كلام يقول بان وكذلك النجاشي وهو ان كان ملك النصارى فلم يطع قومه في الدخول في الاسلام بل انما دخل معه نفر منهم لهذا لما مات لم يكن هنالك احد يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه يقول يعني في النهايه قالوا كثير من شرع الاسلام او اكثرها لم لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولو ولا حج البيت بل قدروا انه لم يصلي الصلوات الخمس بل انه قدروا انه لم يصلي الصلوات الخمس يقول ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يمكنه ان يحكم بينهم بحكم القران والله قد فرض على نبيه المذين أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله وحذره بما أنزل الله أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله طيب questo الآن هذا الكلام عليه بعض الناس, بعض الناس قد يستدلوا لهذا الكلام على جواز الحكم بما أنزل الله على جواز ترك الحكم أو الحكم بغير ما أنزل الله هذا الكلام ليس فيه أي دليل لأولئك الناس أولا الشبهة الان عندهم شبهه يقولون بان النجاشي كان يحكم بغير ما انزل الله وكذلك يحتجون بكلام للشيخ الاسلامي بن تيميه عليه رحمه الله بقوله ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يمكنه ان يحكم بينهم بحكم القران والله قد فرض على نبيه بالمدينه انه اذا جاءه اهل الكتاب لم يحكم بينهم الا بما انزل الله وحذره ان يفتنه ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه ويقول أيضا والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العد يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا الكلام يتكلم في شيخ الإسلام من تيمية وهذه الشبهة تلقفها كثير من قرآن اهل هذا الزمان في يعني لاجل ان يسوغ لانفسهم الحكم بغير ما انزل الله او ان يسوغ لانفسهم التشريع مع الله جل وعلا طبعا الانسان يذكر الذي له والذي عليه بعض الاخوه يتكلم ويقول بجد عدم جواز ان يكون الانسان امام مسجد مثلا عند الطواغيت هذا الكلام حقيقه يعني فيه تنطع وفيه خروج على الشرع بل ان شيخ الاسلام ابن تيميه يتكلم عن قضيه تولي الانسان امام وقاضي عند من عند التتر فالانسان حقيقه لا يعني لا يناقش في المسائل المسلمات عند اهل العلم فهذه المساله ثابته عند العلماء وكانوا يجيزون تولي هذه الولايات عند اولئك الناس كما سنتكلم ايضا عن ولايه يوسف عليه الصلاه والسلام الان التكليف عند اهل السنه والجماعه له منطان او له شرطان شرط الاول العلم والشرط الثاني القدره الشرط الاول العلم وبعد العلم ماذا القدره الان العالم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كلما القيا فيها فوج سالهم خزلت وام ياتكم ندير قالوا بلا قد جاءنا ندير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فاذا الان التكذيب يحتاج الى ماذا يحتاج الى علم وان النجاشي نحن نجزم بانه لم تبلغه كثير من احكام الاسلام بل انه لم يصلي الصلوات الخمس ولم يزك ولم يحج ولم يصم بل يعني صلى كان يصلي راكعه يعني صلاتين كما كان يفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكانوا يتكلمون في الصلاه حتى انه كما روى الامام البخاري ان عبد الله بن مسعود حينما رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فدخلت عليه فسلمت عليه فلم يرد علي قال فاخذ في نفسي ما قرب وما بعد كان رجع من هجره الحبشه الاولى كانوا يتكلمون في الصلاه فقال ان الله احدث فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم واخبره عبد الله بن مسعود بما قرب وما بعد في صدره فقال ان الله يحدث في دينه ما شاء وان مما احدث الا تكلم في الصلاه اذا هذه لم تكن قد بلغت عبد الله بن مسعود الا بعد رجوعه فكيف بمن بالنجاشي الذي لم تبلغه حتى الصلوات الخمس ومعلوم ان الصلوات الخمس يعني هي من اهم شعائر الاسلام اوضح من مساله احكام الزنا واوضح من احكام الربا واوضح من احكام كثيره ومع ذلك لم يصلي الصلوات الخمس لعدم بلوغي اليها ثانيا التوراة والانجيل هي من احكام الله جل وعلا قال الله جل وعلا ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هاد والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فالذي انزل التوراة والذي انزل الانجيل هو رب العزة جل وعلا ولذلك اليهود لما بدلوا لم يبدلوا القران وانما بدلوا التوراة ولذلك قال الله جل وعلا قل فاتوا بالتوراة فتوها ان كنتم صادقين ومعلوم ان النسخ العمل باحكام التوراة جاء في السنة 11 يعني بعد موت النجاشي حوالي بثلاث سنوات حوالي بثلاث سنوات او سنتين على خلاف بين العلماء في هذه المساله لكن في اخر القران نزل نسخ ماذا العمل بالتوراه والعمل بالانجيل فان نجاش كان عنده حكم التوراه وعنده حكم الانجيل والتوراه فيها رجم الزاني وفيها احكام كثيره من احكام الله جل وعلا فهو لو عرضت عليه قضيه وحكم بها بحكم التوراه فلن يعترض عليه قومه لن يعترض عليها قومه ولذلك يعني يعني كما يعني يذكر الامام احمد عليه رحمه الله في مساله شرع من قبلنا مساله شرع من قبلنا سنتكلم عنها ان شاء الله في شبهه يوسف عليه الصلاه والسلام ابن حجر الاسقلاني يقول في حديث سرق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليه باستعباده حينما سرق جملين حينما سرق جميل بالطبع مثلا سن نتكلم عنها بالتفصيل مساله شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او ليس شرعا لنا ف ولذلك مذهب الامام ما... مذهب الامام احمد عليه رحمه الله انه يعمل بهذه المساله كما فعل في حديث السرق ان من كان عليه دين كان عليه دين وعجز عن السداد فان صاحب الدين ياخذ المدين ليعمل عنده حتى يسترد هذا المال ليس عندك مال تعال ويشغله عنده باجر معين ويخصم من ذلك الاجر مثلا يشغله ب 300 دينار يترك له 100 ويخصم عليه 200 دينار حتى يسدد ذلك الدين يسدد ذلك الدين فالان النجاشي لم تبلغه اولا احكام القران ولم يبلغه النسخ وعدم الع... الع... الع... الع... عدم العمل بالتوراة والانجيل ولذلك عمر رضي الله عنه حينما كان يقرا نسخه من التوراة وراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله والله لو كان موسى بين ظهرانيكم ما وسعه الا ان يتبعني كيف علم عمر انه لا يجوز له اتباع او قراءه التوراة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بشخص وراء القفار وراء البحار ولم تبلغوا حتى الصلوات الخمس لم تبلغوا الصلوات الخمس ما بالكم يعني لو جاءته قضيه بماذا سيحكم بها سخروا بها بما انزل الله وهي التوراة او الانجيل ومعلوم ان التوراة فيها يعني احكام تفصيليه ويعمل بها النصارى وللانجيل يسمونه العهد الجديد والعهد القديم العهد الجديد والعهد القديم فليس هنالك شبهه في مساله النجاشي انه حكم بغير ما انزل الله نعم هو ترك الحكم بالقران لماذا ترك الحكم بالقران لانه لم يبلغه اصلا لانه لم يبلغه ومتى يكون الاستدلال انه ترك الحكم بالقران ليكون صحه الاستدلال في اثبات ان الاحكام الشرعيه قد وصلت احكام الزنا وصلت احكام الرجم وصلت وكثير من الاحكام ايقوه حقيقه لو لو رجم الزاني لو رجم الزاني يعني لا, لا هل سيسالون هل اخذت الرجم من من القران ام اخذته من الانجيل ها هل سيستطيعون يقولون انه اخذه من القران موجود في التوراة موجود في التبرارج المزاني كثير من احكام موجوده في شرع من قبلنا تشبه شرعنا تشبه شرعنا الا ما شدد الله عز وجل فيه على بني اسرائيل فالان من زعم بان النجاشي حكم بغير ما انزل الله فعليه الدليل فعليه الدليل هذه الشبهه الاولى التي يتكلم بها بعض الناس والشبهه الثالثه او الشبهه الاخيره وهي يوسف عليه الصلاه والسلام يزعمون بان يوسف عليه الصلاه والسلام حكم بغير ما انزل الله ويستدلون بقوله جل وعلا قال اجعلني تلم كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ويستدلون ايضا بقوله جل وعلا ما كان ياخذ اخوه في دين الملك الا اي شاء الله والجواب على هذه الشبهه يعني سهل جدا جدا جدا اولا نقول بان يوسف عليه الصلاه والسلام هو نبي من انبياء الله جل وعلا والله جل وعلا قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني اريد ان اعلمكم مساله دائما عندنا ايات محكمات وعندنا ايات متشابهات تعلموا المحكم وبعد ذلك ان وردت ان رايتم المتشابه تردون المتشابه الى ماذا الى المحكم المحكم ان الله عز وجل قال لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشتنم الطاغوت والطاغوت قد يكون حكما بغير ما انزل الله كما قال الله جل وعلا الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. ايضا يوسف عليه الصلاه والسلام هو على مله ابراهيم الذي قال الله عز وجل عنه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم انا براؤ منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فهو من ابناء ابراهيم قال واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ايضا التشريع على الله عز وجل سماه يوسف عليه الصلاه والسلام دينا وفي اجى شد درجات الاستضعاف قال يا صاحبي السجن يا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتم سميتموها انتم اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان الى الحكم الا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم لكن أكثر الناس لا يعلمون أيضا يوسف عليه الصلاة والسلام طلب السجن خوفا من أن يقع فيه صغيرا من الصغار فكيف يحكم فكيف يحكم بغير ما أنزل الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه حينما طلبوا منه ماذا طلبوا منه أهل فاحشة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن وكما يعني يقول بعض العلماء ان الله عز وجل شهيد له بالنزاهه من المعاصي فكيف يقع في الشر قال كذا اقل الله جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباد المخلصين قال ويقولون كذلك شهدت عليه النسوه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ايضا شهدت له تلك المراه التي راودته عن نفسه قالت انا راودته عن نفس ايضا شهد له ابليس بالنزاهه من المعاصي وليس بالكفر فقط قال الله جل وعلا قال فبعزتك ابليس يقول فبعزتك لو اغويناهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ومن هم المخلصين قال كذلك لن يصرف عنه سوء والفحشاء انهم من عبادنا المخلصين فهذه شهاده الله عز وجل فيه وهذه شهاده ابليس فيه وهذه شهادته النسبة فيه وهذه شهاده مرات العزيز فيه فان كنتم من اتباع الله عز وجل فاقبلوا شهاده الله وان كنت من اتباع ابليس فاقبلوا شهاده الله والا فان فانكم يعني كما قال فاقبلوا شهاده ابليس فيه والا فيعني حالكم كما حال كما كحالي يعني الذين قال عنهم الخوارزمي او قال عن نفسي وكنتم را من جند ابليس فرتق بي الدهر حتى صار ابليس من جندي هنالك بعض الناس والاياد بالله تطور من فسق والفجور حتى صار ابليس من جندي فلو مات ابليس قبل كنت احسن طرائق فسق ليس يحسنها ابليس بعدين ابليس يعني لا يحسن طرائق فسق هؤلاء ولا نفاق هؤلاء الناس ابليس لما ترال جمعان قال اني ارى ما لا ترون كماثل الشيطان قال ان سنف فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين هؤلاء يبقون والعياذ بالله ابالسه البشر يبقون على ما هم عليه فالان هذه اشارته ابليس فكيف نقول بان يوسف عليه الصلاه والسلام حكم بغير ما انزل الله اذا يوسف عليه الصلاه والسلام يعني الاصل المحكم انه لا انه عبد ورسول من رسل الله عز وجل وان دعوته هي عباده الله عز وجل واجتناب الطاغوت بل انه قد طلب السجن في اقل من مساله الزنا مساله الزنا مع انه يعني قد نقول يعني توفرت فيه يعني شروط الاكراه او شروط التخويف ومع ذلك لم يرضخ لهؤلاء الناس حتى قال ربي الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واقم من الجاهلين الان عندنا شبهتين في هذا الموضوع الشبهه الاولى الشبهه الاولى انه ان بعض الناس يقول ان هذا من شرع من قبلنا شرع من قبلنا يقول عمر الاشقر يقول بان يوسف عليه الصلاه والسلام حكم بغير ما انزل الله فيقول له بعض الناس ان هذا من شرع من قبلنا كحزب التحرير وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا فيرد عمر الاشقر ويقول بل شرعنا وشرع اليهود وشرع النصارى واحد في كفر من حكم بغير ما انزل الله فان الله عز وجل انزل اليهود ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يحكم بها النبيون الذين استلموا للر... الذين هادوا الربانيون والاحبار بما حفظوا من كتاب الله وكانوا شهداء علي شهداء فيقول بان الشرع من قبلنا سواء كانوا يهودا او كانوا نصارى او كانوا مسلمين اننا كلنا مخاطبون بهذه الايه النصارى خوطبوا بقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم هم الفاسقون واليهود خوطوا بخول الله جل وعلا ومن لم يحكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائكم الكافرون قلنا بان يوسف عليه الصلاه والسلام يعني منهم من يستدل بان او يرد على الخصوم بان هذا من شرع من قبلنا ويقر بان يوسف عليه الصلاه والسلام حكم بغير ما انزل الله تحزب التحرير لكن هذا من شرع من قبلنا وهذا الكلام مردود لان هذه الايات يعني نزلت ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نزلت في التوراه ونزلت في الانجيل ونزلت في القران وحتى ان الامام جرير الطبري يعني يذكر في ذلك قصه في قوله عز وجل ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم فيتكلم ويذكر قصه ان اقواما يعني ذهبوا واحتجوا عند اول مخبرين نسميهم او الوشاع احتجوا عند ملك الروم وقالوا لهم ان اقواما يؤذوننا بقبل الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الفاسقون كانت هذه ايات موجوده في التوراوه موجوده في الانجيل فاتى بهم هذا الملك قال اما ان تتركوا اقوالكم اما ان تقتلوا فاشاروا عليه قالوا له لا نتركها ولكن ابن لنا صوامع وبيع في رؤوس الجبال ودع و نتركك وتتركنا في حالنا فبناها لهم فقال ابن عباس فتلك صوامعهم وتلك بياعهم وقرا قول الله جل وعلا ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم فهذه الايات يعني سواء يعني ثبت انها في التوراه موجوده او او غير او لم تثبت لكنها ثابته في كتاب الله عز وجل ان الله عز وجل خاطبهم بالحكم بما انزل الله بل ان يوسف عليه الصلاه والسلام قال ان الحكم الا لله فاقر هذه المساله هذه المساله مساله عقديه لا تبديل فيها ولا تغيير من شريعه واي شريعه فاحتجاج حزب التحرير ان هذا من شرع من قبلنا او محمد ابو فارس احد يعني شيوخ الاخوان المسلمين عندنا في الاردن بهذه الايات هذا بان هذا من شرع من قبلنا ان هذا ليس احتجاجا صحيحا ونحن لا نسلم لهم بان يوسف عليه الصلاه والسلام حكم بغير ما انزل الله ان لكن حاصل ما حصل معه انها انه تولى ولايه الخزان قال اجعلني على على خزائن الارض وخزائن الارض القانون الذي تحكم فيه هو شرع الله عز وجل بدليل ان يوسف عليه السلام قال الله عز وجل عنه قال وكذلك علمهم من تاويل لا احي حديث وقال لاصحاب السجن ذلك مما علمني ربي وقال الملك حينما راى قال قال اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات فالان ورار هذه الرؤيا اما ان تكون من الله عز وجل واما ان تكون من الشيطان واما ان تكون حديث نفس لكنها كانت رؤيا من الله عز وجل وتحذير لهذا الملك ولشعبه ان هنالك مجاعه قادمه والله عز وجل بين لهم سياسه سياسه ماذا وزاره الاقتصاد او وزاره التخزين ما الذي يعملونه بهذه الحبوب فالان التشريع هذا او القوانين هي قوانين كونيه من عند الله عز وجل نزلت بكيفيه التعامل مع ماذا التعامل مع هذه المجاعه سبع بقرات ثمان ياكلهن سبع عجاف فبين له يوسف عليه الصلاه والسلام انهم يزرعون سبع سنين دابه فما حصلتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك عام سبع شداج أكل ما قدمت منهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فبين له يوسف عليه الصلاة والسلام سياسة الخمسة عشر سنة وهي سياسة من عند الله عز وجل رؤية رأاها من الله عز وجل الملك وتأويل أوله النبي قال ذلك وما علمني ربي إذن سياسة خمسة عشر سنة هي من الله عز وجل سواء سواء سواء تولاها يوسف او تولاها كافر فلن يخرج عن هذه السياسه العامه ولذلك قال الله عز وجل قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم اين الدليل على انه حكم غير ما انزل الله ليس هنالك دليل بل الدليل انه سيحكم في هذه الوزاره بما انزل الله كما راى الملك في المنام وكما اوله له يوسف عليه الصلاه والسلام بما علمه الله جل وعلا يبقى شبه اخرى يعني يحتجون بها قال قول الله جل وعلا ما كان لياخذ اخوه في دين الملك الا ان شاء الله ما معنى ان ياخذ اخاه في دين الملك معنى ان ياخذ اخاه في في كذلك سيدنا يوسف ما كان لياخذ اخوه اخوه في دين الملك اي في سلطان الملك والذي حصل ان يوسف عليه الصلاه والسلام اخذ اخوه في سلطان الملك بالطبع هذه الشبهه هي شبهه قديمه جديده يستدل بها بعض الحنفيه في كتاب الحيل على جواز التوسل للحصول على المصالح عن طريق الوسائل المحرمه عن طريق الوسائل المحرمه وهذه قد رد عليه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في كتاب التحليل والتحريم وكذلك نقل عنه تلميذه منقي في كتاب غايه الله فان مصائد الشيطان حينما احتج بان يوسف عليه الصلاه والسلام كاد لاخيه بكيد محرم في يقول لهم يوسف عليه الصلاه يقول لهم شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ان يوسف لم يرتكب المحرم وحاشاه ان يرتكبه محرما وانما كاد الله عز وجل له لم لم يحكم بما انزل الله ولم يحكم بغير ما انزل الله يعني هل يجوز مثلا ان ناتي الى بريء سارق ونقيم عليه حد الله عز وجل بقطع يد السارق هل يجوز هذا حكم بغير ما انزل الله وتلاعب بدين الله جل وعلا ان تاتي بانسان بريء وتحكم عليه بقوله جل وعلا والسارق والسارقه فاقطع ايدي هما هل يجوز ان نحكم على انسان بريء بقطع اليد ونتهمه بالسرقه لا يجوز كذلك لا يجوز ان ناتي بانسان سارق ونحكم عليه بحكم الطاغوت يعني كلا الامرين محرم ان تقيم شرع الله عز وجل على البريء وان تقيم شرع الطاغوت على العاصي او على السارق هذا لا يجوز في دين الله جل وعلا لان الاشكال اين الاشكال الاشكال في فهم هؤلاء الناس يوسف عليه الصلاه والسلام يريد ان ياخذ اخاه في دير الملك الان كيد الله عز وجل فوق كل كيد المظلوم الله عز وجل ياخذ له حقا وله بعد حين قال الله جل وعلا عن على لسان يعقوب عليه عليه الصلاه والسلام قال يا ابني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا هم قد كادوا له وكذلك قال الله عز وجل عن النسوه ان ربي بكيدهن عليم وقال الله جل وعلا على لسان يوسف ربي لا تصرف عني كيدهن ربي الا تصرف عني كيدهن فاذا كانت المكائد كثيره على نبي الله عز وجل يوسف عليه الصلاه والسلام فيوسف لم يستطع ان ياخذ حقه من الذي كاد له الله جل وعلا اذا القضيه خارجه عن نطاق يوسف عليه الصلاه والسلام فالان شيخ الاسلام تيم يبين ويقول انه لما وضع الاستقائه في الاستقائه في رحل اخيه وضع الاستقائه ثم اذن هذا الذي فعله اذن مؤذن ايتها العير انكم لصارق قال ولم يكذب يوسف عليه الصلاه والسلام انكم لصارقون او الذين نادوا قالوا لان اخوته قد سرقوا يوسف من ابيهم قالوا والعرب تسمي الخائن تسميه سارقا قال وقت كان من كيد الله عز وجل ان جاء اخوته وقالوا ماذا تفقدون ولم يقولوا ماذا سرق منكم لانهم لو قالوا ماذا سرق منكم هم اسمهم سارقون اللص قد تقول له يا سارق فيقول لك ماذا سرقت منك فلا تستطيع ان تجيب له لانه لم يكن قد سرق منك فاقبلوا عليه وقال لهم ماذا تفقدون ولم يقولوا ماذا سرق منكم قال والا لو وقع يوسف عليه الصلاه والسلام بالحرج والكذب او في الحرج حاشاه من الكذب قالوا واقبلوا عليه ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك قال ايضا كان هذا من كيد من يوسف على كيد الله عز وجل ليوسف اذ ان الذين ارسلهم قالوا نفقد ولم يقولوا سرق منا لانهم لو قالوا سرق منا لاوقع ذلك يوسف عليه السلام ماذا في الحرج قالوا ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء من كنتم كاذبين كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه طبعهم كاذبين هم أصلا استحقوا اسم الكذب لما فعلوا الفعل والعرب تشتق من الأفعال أسماء فقال وجاءوا على قميصه بدم كذب قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه قال وكان هذا من أبلغ الكيد لله جل وعلا لمن ليوسف عليه الصلاة والسلام أنهم لم يقولوا من ثبتت عليه السرقة فعاقبوه بمعاقبه السراق على مذهب على دين يعقوب عليه الصلاه والسلام انما قالوا من وجد في رحله فخذوه من وجد في رحله فخذوه كما كما يؤخذ السارق في دين يعقوب ولم يقول من ثبتت عليه السرقه قالوا ولو قالوا من ثبتت عليه السرقه فعاقبه كما يعاقب السراق لوقع لو يوسف عليه الصلاه والسلام في الحرج فكان من كيد الله عز وجل ليوسف ان قال اخوته اه جزاؤه ما وجد في رحله ولم يقل من سرق من من سرق منا ما من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدا بيوعاتهم قبل اوعيه قبل وعاء اخي ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا يوسف اذا يوسف عليه الصلاه والسلام ليس كما يقال بقدرته وليس بذكائه استطاع ان ياكيدا لاخوانه ان الذي كاد له هو رب العزه جل وعلا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في يد الملك يعني ما كان يستطيع ان ياخذ اخاه في مملكه الملك وسلطان الملك وينتزعه منهم ويصير عنده نرفع درجات من نشا فاذا ليس في الايه دليل على ان يوسف عليه الصلاه والسلام حكم بغير ما انزل الله بل الذي يتهم يوسف عليه الصلاه والسلام انه حكم بغير ما انزل الله فقد فانه يكون قد وقع في الكفر ان تتهم نبي من الانبياء مثلا بالزنا تتهم نبي من الانبياء بالسرقه اهل السنه والجماعه عندهم قاعده يقولون بان الانبياء منزهون عن الكبائر ليس الشرك الشرك هذه مساله منتهي من يعني الانبياء منزهون عن ماذا عن الشرك لكن هل منزهون عن الكبائر منزهون عن الكبائر ومنزهون عن الصغائر منزهون عن الكبائر ومنزهون عن الصغائر فكيف يقعون في الكفر حتى ان ابن حزم عليه رحمه الله حينما تكلم عن الباقلاني والباقلاني يرى جواز وقوع الانبياء في الكبائر قال وهذه رده الباق اللاني حينما أجاز وقوع الأنبياء ماذا في الكبار قال هذه ردة يجب أن يستتاب منها فما بالك في من يجيز الكفر على الأنبياء فإذن المتشابهات ترد إلى المحكمات ويوسف عليه الصلاة والسلام إنما حكم بما أنزل الله حكم بما أنزل الله لكن الحكم بما أنزل الله مأمور ان ياتي من المامورات بالمامورات قدر المستطاع يعني الان تصلي واقف ان لم تستطع فتصلي جالس ان لم تستطع فتصلي على جنب لانه شرط التكليف العلم مع القدره فالغير عالم غير مكلف والعالم غير القادر ايضا يسقط عنه التكليف بحسب هذه القدره ولذلك المؤاخذه تكون بعد العلم التام والقدره التامه والقدره التامه الاراده التامه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه مع القدره التامه تقتضي وقوع الفعل اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا واياكم بما سمعنا اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعك